بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين, الرحمن الرحيم أمين, أمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انزل الكتاب من الله العزيز الحكيم انزل الكتاب الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجر مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضين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 أَوَلَأَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ أَوْ أَوَلَأَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا فَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ الارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم او من علم إن كنتم صادقين 112. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 113. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن أضل ممن يدعو يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم وَإذاَا حُشِرََّ سُكَانُ لَهُم عَدَ أَمْ وَكَانوا بعِبادة كَافِرين وَإِذاَا تُتلَ عَلَْهِم آياتُناَا بَناتِ قَالَ الذينَ كَفَ ق الذينَ كَثَولحقَقّلََّ جَ هذا سِح مُبين وَإذا تُتلَعَلَْهِمْ آياتُن بَناتُ قَا الذيينَكَثَمْ قَا الذينَكَ قَولٍ الذين حَقلَ م جأَهُمْ هذا سِحُم مُبينإِذاَا تُتلَعَلَْهِمْ آياتُنَ دَناتُ قَالَ الذيينَكَثَمْ قَا الذينَكَ قَولٍحقَقلَ م جأَهُمْ هذا سحر مبين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 قلنا كنت بدعوان من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قلنا كنت بدعوان من الرسل وما ادري ما يفعل بي الارائيتم ان كان الله وكفرتم به قل ارائيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَعْيُكُمْ وَأَنتُمْ حَاضِرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ من عند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 أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا مما سبقونا اليه واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا اثكم قديم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا مما سبقونا اليه واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا اثكم قديم قال لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا صَدَّقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَثْقَالُ قَدِيمٌ وَمِنْ قِبَلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِسَانَ عَرَبِيٍّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى وَمنِنْ قَه كتاب مسا إم رَحمَها وَوهذا كتاب مصدّق لسان عربَية لِسان عربَب الثِر الذيَ قَلَ وَشرال فَإِنَّ قَدِيرَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِسَانَ عَرَبِيٍّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّ اللَّهُ ثمُ ْتَقوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءا بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءا بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءا كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا أملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تُبت إلَك وَإِي مِنَ المُشْمننين وَصَّينَ الإزانَ بِوالديهِ إحسَان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 إني تبت إليك وإني من المسلمين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة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 وَقب عننهم أحسَنَ م عملوا وَنتجازُ عن سيئاتِ ب أصحَابِجَّةِ وَعددصدق الذي كانَوا يوعدون أولائكَ الذيين نتق عنهُم أأَحسَنَ مَا عملوا وَنتجاَزُ عن سياتِ ب أصْحابِجَّةِ وَوع أ صق الذي كانَوا يوعون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 ان اخرج وقد قالت القرون من قبل وهما يستغيث لله ويلك امن ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين والذي قال لوالديه اف كلاكما اتعدانني 114. ومن أخرج وقد خلت القرون من قبل 115. وهما يستغيثا لله ويلك آمن, ويلك آمن إن وعد الله حق 116. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 117. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدان ان اخرجه وقد قالت القرون من قبل وهما يستغيثا لله ويلك ام ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولائك الذين حط عليهم القول في من قد خلت, قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت, قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك 119-الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت, قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 110-ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا علنا يووم يُعرض الذيينَ كَفروا على المَُّارِ أذهبتم طباتِكُم في حياتِ أُمّميا في حياتِكُ مّميا وَاستَمتعتُوبِاَا فيَوَ تجززونَ ععَذابَه بما كُم تَستكبرِونَ في الأرض بماكمْ تستكبرِونَ في الأرض لِغير الحق وَوبما كُم تَفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ييوم يُعرض الذيين كفروا على الم النارِ أذهبتُم طباتكم في حياتِكُ مّميا في حياتِكُ مُّيا وَستَمتَعتُ بهِاَا فيَوَ تُجززونَ ععَذابَهون بما كُم تَستكذِونَ في الأرض بماكمْ تستَكبرِونَ في الأرض لِغير الحق وَوبما كُم تَفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار وَيوم يُعرضُ الذيين كَفروا على المنَّ لِأَذهبتُم طباتِكُم في حياتِقُ مُّنْيا في حياتِكُ مُّنيا وَستَمتَعْتُ بهِاَا فاليَوومَ تجززونَ عذابَهون بما كُمْ تَستكذِونَ في الأرض بماكُم تستكبرِونَ في الأرض لِغيير الحق وَوبماكُم تَفْسقون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 أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قال إنما الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجس القوم المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجس القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّ كُنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بهم ما كانوا به ترجمة <تصفيق>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 ہیں سینوں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّ كُنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَنَاءَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا أَبْصَارَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْأَلُونَ وَلَقَدْ أهلكنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ بللَلا نَصرَهُم الذيينَ التَّخَذون يودون اللههِ قُرْدانًا آالهَا بللْظَنُّ عنهُ وَذلِكَ إفْكهم وماَا كانوا يَفْتَرونبلولا نَصرَهُم الذيينَ كانوا يَفتَرون 124. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 125. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى 124. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 125. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا يُنْسَلُ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يهدي إِلَى الْحَقِّ وإلى طريق قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا من بعد موسى بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيب داعي الله وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويشركم من عذاب اليم يا قومنا اجيب داعي الله وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويشركم من عذاب اليم يا قومنا آمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويشركم من عذاب اليم ومن لا ينجي بداء الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال من لا ينجي بداء الله فليس بمعجز في الامر وليس لهم لندونه اولياء اولئك في ضلال مبين ومن لا ينجي بداء الله فليس في الامر وليس لهم لندونه اولياء اولئك في ضلال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 وَلم ييعو أن الله الذي خللَقَ السماواتِ والأَرضَ وَلم ييعيَ بِخَلقه لقادِر لقادِرٍ على أي يحيِي المووتَ فلا إنهُ على كل شيءَ قَدف.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 ي يُعضُ الذينكَفروا علىَّ لِلَس هذا للحبِّ قالوا غَلا وربّن قال فَذوق عذابَ بم كُم تكفرون وَوما يُعرابُ هذا للحبِّ قالوا غَلا وربن قال فَذوق العذاب بما كُم تكفرون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 ص كَ صدرأ العزمِ منَِ غوس وَلا تَستجلهم كأَم يَوْمَ يَرونَ ماَا يعددونَ لم يدت إ س لم يلبت إلاا ساعة مِ بلا ف يُهلك إ القوم الفاسق بسمِ الله الرحم الرحيم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ بأن بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ ربهم كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ذلكَ ب بأن الذيذين كَفرَ كَدُ الباقِ وَأَن الذيينَ آمن وأأَن الذيينَ آمَنُ كَدع الحَّ مِ ربّهم كَذَلِكَ يَقِْب الله لِناس أَمْسلَهمذَلِكَ بأَ الذيذينَ كَفر كَدُ الباقلَ وَأَن الذيينَ آمًا وَأَ الذيذينَ آمَلُكدع الْ الحَبَّ مِبّهم كَذَلِلكَ يَقِْب الله لِناس أَمسلَهم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ حَتَّىٰ إذا 148- فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن, ولكن ليبلوا بعضكم ببعض 149- والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم حتى إذا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 فإِذا لَيتُم الذيذينَ كَفرَوا فَضَرْدَ الرِقالِ حتىَ إذَا أَْخَتُم حتىَ إِذَا أَْخَتم فَشُدٌّ وَثاقُ فإِن مَنَّم بَع وَإَِّا فِدَ أَن حتىَ تَب الحَبُ أَوْزَهَاذَِكَ وَلَو يَشَ الله لَ تَصرَ منِنهُم وَ وَ لَدِوبضَقُم بَعْضَ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا يا وَيَسَدِّدُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أنزل الله فأحبغ ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمّر الله عليهم وللكافرين امثالها افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ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 وكاين من القريه هي أشد قوه من قريتك التي اخرجتك من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم وكاين من هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم وكاين من القريه هي اشد قوه من القريهك التي اخرجتك من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم فنن كان على بينه لربه كمن زين له كمن زين له سن وعمله واتبعوا اهواءهم افَنَنَّكَ عَلَى بَيِّنَةٍ يَرْوَبُهُ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُنُ وَعَمَلُهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ افَنَنَّكَ عَلَى بَيِّنَةٍ يَرْوَبُهُ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُنُ وَعَمَلُهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 114. مِنْ من عسر مصفا فِيهَا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 116. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 117. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مما 124-فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار 125-وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار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 س الْ الجَّة التي وَعدد المَُّقونَ فيِيهَا أَههُم مِما إن غَيْرِ آاسٍ فيه أَهَهُ مِما إن غَيْرِ آاسٍ وَأَ وأنههُم بل لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسر مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما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 والذين اهتدوا سادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينفرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينفرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا يجب 124-فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا استغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم فاعلم انه لا اله الله فاعلم انه لا اله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلموا تَقلبَكم وَمَثوكُم وَيقول الذيينَ آمنوا لولا مُزِل السُورة فإذا أُنزلَ سورَة محكَمَةُ وَذكرَ فيِيه القتال وَذكررَ فيِيه القتَالُ رأيت الذين في قُلوبٍ م رَب يظرونَ إليك يَظرونَ إلَليكَ نَنظر الْ المغْش عليهْهِ منِن المووت 114. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 115. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 116. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك, ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 117. فأولى لهم 118. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أُنزِلَ سَُةٌ محكَمَةُ وَذكرَ فيِيه القِتال وَذكرَ فيِيه القِكَال رأيت الذينَ فيِي قُلوبٍَّ رَب يظرون إليك يَظرون إلَكَ نَنظر الْ المَغْش عليههِ منِن الموت فأَلالَهم طاعةُ وَقَ مروف فإذا عزَمَ الْ الأمر فَلوصددقُ الله لكان فَْرًا الهم.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 124. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 125. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 126. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم فاصمهم واعموا اذا صارهم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم فاصمهم واعموا اذا صارهم افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون قلوب اطفالها افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم اَذِمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا الشيطان لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ, لهم الْهُدَى الشَّيْطَانُ فَإِذَا مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ قالوا لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتبعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أعمالهم. ذلك بانه اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسدا الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانه ام حسدا الذين في قلوبهم مرض ان لن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 ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وَذِلوكمم <تأكلم> حتىَ نَعَم الْ المجاهدينينكم والصابِرينَ وَنَدِل وَأَخذاقَكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسله وشاقوا رسله من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسولا وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضر الله ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول وشاقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم يا ايها الله واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم يا ايها الذين امنوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم 121-إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا, ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولي يرىكم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلهم والله معكم ولي يرىكم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيحبكم تبخلا ويخرج اضغانكم إن يسألكموها فيحكمكم تبخلو ويخرج اضغانكم إن يسألكموها فيحكمكم تبخلو ويخرج اضغانكم ها, أنتم ها أَوْ ذَاعُنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَإِن تَوَلّوا يَسْتَبِدّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ وَإِن تَوَلّوا يَسْتَبِدّ الْقَوْمُ غَيْرَتُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ هَأَ أنْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ من وَم يَذَخَلْفَ إِ ماَا يَبَخَل, يبخل عََّفْسِهِ واللههُ الغَنِي وَأَتُم الفُقَر واللَّهُ غَنِي وَأَتُمُ الفُقَر وَإِ تَتََلَْ يَسْتَبدٍ الْ قَوْمًا غَيْيرَكُمْ وَإتَتَ وََّْ يَسْتَبدٍ قَوْمًا غَيْيرَكُمْ ثمَُّ لا يكُ ودعاونا لتو نفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء, والله الغني وأنتم الفقراء وَإ تَتَوَ يَسْتَبدٍ قَوْمًا غَييرَكُم وَإِن تَتَوََّْ يَسْتَبد قَوْمًا غَيْيرَكُمْ ثمَُّ لا يكُُ أَمْسَلَكم بِسمِ اللذ رحْمنَن الرحيِيم إِا فَتَحْنَا لَك فَحن مُبينَا بِسمِ اللذ الرحْمَن الرحيِيم إِ فَتحْنَا لَك فَحن مُبين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 يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا 118. وينصرك الله نصرا عزيزا 119. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 110. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 111. 124-والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 125-والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين نظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين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 يظنون السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما له جنود السماواتِ والأرضِ وَوكان الله عزيثًا حتيم إبل الله جنود السماواتِ والأرضِ وَوكان الله عزيزًا حتيم إِ أرسَلنا كشااهد وَمبَشرر وَونَذير إ أرسَلنا كشاهد وَمبَشرر وَونذير كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وتؤمنون بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسجدون وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدي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 121-إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 122-سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضروا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا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 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا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 ألغننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وضننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ألغننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 122-وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 123-لظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْفِهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْفِهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله 124-قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 125-فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 126-سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم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 141-قل لن تتبعونا كذلك قال الله بَلْ قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلَيْ بَأْسٌ شَدِيدٌ قُلِ بَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يَسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أليما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 مُخََّفِينَ منن الْ الأعْرَابسَةُ ددعون إ طَوْمٍ أُلي قوم أولي بَأسٍ شَديدِ أُلي بَأْسم شَديدِ تُقاتِلونَهُمْ أَوْ يسلِمونون فَإِن تطيروا يُؤْتِكُم الله أَجرًا حسَسَنَا وَإِ تَتََّ كماَم تَ والَّيتُّ قَبلل يُعَّبكم يعدِّبكُمْ عَذاابًاأَليم 114. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 115. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 116. ومن يتول يعذبه عذابا أليما ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما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 كما رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجره فعلم نوافي قلوبهم فانزل السكينه عليهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا وَتَجْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَفَادَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عزيزا وَ غانم كثيرة يَأخذُونَهاَا وَوكان الله عزيزًا حَتيمَا وَعددَكُم الله مَغاان م كثيرَةَ تَأخذُونها فَعجلَكمم هذه فَعجللَكمم هذه وَوكَفأَذَّ سِعَكمُمْ وَلتكَ آيَة لمُؤمنين وَيَهدِيَكُمْ صِاقًا مستتقيمَا وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا واخرى لم تقدروا عليها قد الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوالوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا فَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سُنَّةُ اللَّهِ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبديلا.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 وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة, مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 124- هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ولولا رجال مؤمنون ونساء 122-لن تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بِهَا وأهلها وكان الله بكل شيء عليما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه اشداء على الكفار والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يتقون فضلا من الله ورضوانه سيمائهم في وجوههم اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فآثرها فآثره فاستغنض فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيط به الكفار يعجب الزرع اليغيط به وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 117. وأجرا عظيما 118. محمد رسول الله والذين نهُ شد وَوعقُففار والذين نَهُ شد وَوعقُففارِ رحَنغينهُ تَراهُم رُك سُجد تَراهُم رك عن سُجد يلتَغونَ قَبللا منِ الله وَبوان سمهُ في وجوهم مِن ثَ السجذلك مَمثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فآثرها فآزرهم فآزره فاستغنض فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغظ به مل الكفار يعجب الزرع اليغظ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما محمد رسول الله والذين معه 129-والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا, ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في التوراة لهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فآثرها فآثرهم فازروا نظف على سوقه يعجب الزرع اليغيط به المكفار يعجب الزرع اليغيط به المكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته واجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله ان الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ لَهِ وَرَسُولِهِ واتقوا الله, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم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 129-وأصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحذط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 إِنَّ الَّذِينَ يُغَضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إن شاء فاسق بنداء ان فتبينو فتبينو ان تصيبوا قوما بجهاله فتصلحوا على ما فعلتم ناديين يا ايها الذين امنوا ان شاءاكم فاسق بنداء ان فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصلحوا على ما فعلتم نادمين وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُقِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْكُسُوقَ وَالْعَسِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وعلموا أن فيكم رسول الله لو يقيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون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 سب لم بنیا من سکین من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي, فقاتلوا التي تبغي حتى تثيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوه إن الله يحب المقسطين وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, فقاتلوا التي تبغي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فا وَإِنْ خِفْتُمْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ فَأَرْسِلْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ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 فَصِح بَينهُماد العدلِ وَأَقسِقُ إ اللهه يحِبُ المُققين إ مَ المُؤمنونَ إخْوَهاَا إ م المُؤمنونَ إخْوَتُ فَصِْحُ بَين أَقَوَيقُم وَتقُ الله وَاتقُ اللهَّه لعََّكُم تُْرحمون إِ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون انما المؤمنون اخوة انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون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 124. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 125. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء سَاءَ إِنْ عَسَى أَنْ يَكُنْ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يتب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 لا تَعَادُ الضَّنَّ اسْمِ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعضُكُم بَعضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا من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 لا تظنوا الظن في اسم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم أن الله ان الله تواب رحيم يا 178- أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتخاكم إن الله عليم خبير 124. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 125. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 126. إن أكرمكم عند الله أتخاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 129- وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أدخاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تضيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم 124. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تضيعوا الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُ قل اتعلمون الله بديركم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم قل اتعلمون الله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموه فلا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بل الله يمن عليكم ان, إن كنتم صادقين يَمُنُّ النُّونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَالِحِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بصير بِمَا تَعْمَلُونَ ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بِمَا تعملون ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم آه. بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد العجب أن قال هذا شيء عجيب العجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب العجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ دَعِيدَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ دَعِيدَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قَد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قَد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ 124-لكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج 125-فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 126-فلم ينظروا إلى السماء 145- كيف, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من أض مددناها وألقنا فيها رواسي وأأَبتنا فيها من كل زوج بهيج الأرضض مددناها وأقنا فيها رواسية وأأَبتتنا فيها م كل زوج بهج بَصِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ بَصِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ بَصِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَاءً مُبَارَكًا, ماء مباركا به جنات وَحَبَّ الْخَصِيبِ وََزَلن منِن السَّمائِمَا أَ مُباركَ م أَم مُبارََكَم فَأَبتناَ بِهِ جََّاتٍ وَحَبّ الحَصيدِ وَنَزَلن مِنَ السَّمائِمَا أَ مُباركَ م أَم مُبارََكَم فَأَبَتناَ وجن وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلع نظيد والنخل باسقات لها قلع نظيد والنخل باسقات لها قلع نظيد لسقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج لِسَقَلَ الْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ لَدَنْتَ مَيْتَا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ لِسَقَلَ الْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ لَدَنْتَ مَيْتَا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واسوان وطع وعاد وفرعون واسوان وطع وعاد وفرعون واسوان وطع واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 14- أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 15- ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 16- ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمار قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمار قعيد إذ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت الصور ذلك يوم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 شهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد فقال, قرينه هذا, ما لدي عتيد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد القيا في جهنم كل كفار عليد القيا في من نعلي الخير معتد مريد من نعلي الخير معتد مريد من نعلي الخير معتد, معتد, معتد مريد الذي جعل مع الله الهنا اق فالقيامة في العذاب الشديد كالذي جعل مع الله في العذاب الشديد كالذي جعل مع الله الهن ا ف فالقيامة في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوما نقول لجحنم يوما نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهْلًا انْتَلَأْتِ وَتَطُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهْلًا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقين غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفيظ اَرَامَاتُ تُعَدُّونَ لِكُلِّ أُوَادٍ خَفِيضٌ مَن خَشِيَ رَبَّهُ الْعَظِيمَ بِالْغَيْرِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ مَن خَشِيَ رَبَّهُ الْعَظِيمَ بِالْغَيْرِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ مَن خَشِيَ رَبَّهُ الْعَظِيمَ بِالْغَيْرِ وَجَاءَ ويدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود يدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أشد منهم بطشا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 إن في ذلك لذكرا لمن كان له قلب لمن كان له قلب او ألقى شهيد ان في ذلك لذكرا كان له قلب لمن كان له قلب السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام في سته ايام وما مسنا من لهوب قد خلَون السماوات والأرضَ وما بينهُما في صدة أيان فيصدة أي من وما مسناام المُبوب قد السماوات والأرض وما بينهُما في صدة أيان فيصدة أي من وما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 ومن الليل فسبح وادبار السجود ومن الليل فسبح وادبار السجود استمع يوم ينادي المنادي لمكان قريب استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمون الصحة للحبّ ذلك يوم الخوج يوم يسمعون الصحة للحقّ ذلك يوم الخوج يوم يسمون الصحة للحقّ ذلك يوم الخوج إن نحن نحي ميتإليين المصيم إن نحنُ نحي ميت وإليين المصيب نحن نحي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير 129-نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 111-نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرًا فالحاملات وقرًا فالحاملات وقرًا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا فالمقسمات امرا انما تعدون لصادق انما تعدون لصادق انما تعدون لصادق وان الدين لواقعه وان الدين لواقعه وان الدين لواقعه والسماوات الحبك وَالسَّمَاءُ زِينَةُ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءُ زِينَةُ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ يُفَكُّ قُتِلَ الْخَوَاصُّونَ قُتِلَ الْخَوَاصُّونَ في هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون يومهم على النار يفتنون يومهم على النار يفتنون ذوقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يوق فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون ان في جنات وعيون المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتَهُم رَربّهم آخذينَ ماَا آتَهُ رَبّم إهم كانوا قبللَ ذلكِك محسنين آخذينَ ماَا آتَهُ رَبّهم آخذينَ ما آتَهُم رَبّم إهُم كانوا قبل ذلكِك محسنين آخذينَ ما آتَهُ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 وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين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 124. وفي السماء رزقكم وما توعدون 125. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنققون 126. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنققون لحط انه لحق انه لحق مثل ما انكم تنقطون فورب السماء والارض انه لحق انه لحق مثل ما انكم تنقطون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليك قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون اذ دخلوا عليك قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ الى اهله فجاء بعجل سمين فرغ الى اهله فجاء بعجل سمين فرغ الى فجاء بعجل سمين فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عليم فأوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلان عليم فأقبلت امرأته في ثروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في ثروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم اقبلت امراه في ثروه فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم